أربعة استمع إلى الأصوات التالية ثم أعدها ب بو بو ت تو تو ث ثو ثو ف ف فو فو ك كو كو